قتلوك قتلوك انا انا حسين جيت للنهار ارد اشوف شلون مخسوف القمر ارد اشوف شلون مخسوف القمر يا ابو فهد بيك صلب من الدهر وبيك غدروك <تصفيق> اهن عليك قتلوا غدروك غدروك اهن عليك قتلوا قتلوا اهن عليك قتلوا قتلوا قتلوا ما جرت الجث اخويا موسعه والشفوف على الشريعه مقطع تدري يا عباس قلب شروعه جودك يمثل النبال المرصعه جودك يمثل النبال المرصعه من عوك من عليك قتلوا منعوك منعود آهن عليك قتلوك قتلوك قتلوك قتلوك آهن عليك قتلوك قتلوك قتلوك آهن عليك قتلوك <سؤال> قضني <صفيق> <صفيق> <أبني> يا عباس ضمتك وريد اقطع التفل ما يقفليه أقطع الكفل ما يخفى اليهيد أنا شاقطع نزف له ضمد الإيد لو, لو عمود عمو الراس بالله يزيد لو عمود الراس باللوعة يزيد قطعوك قطعوك أهن عليك قتلوك قطعوك قطعوك آهن عليك قتلوك قتلوك قتلوك آهن عليك قتلوك قتلوك قتلوك آهن عليك قتلوك الدوم ردوى يا اخويا الخيم ناكزينا بتنطرك ويا الحرام هل يا عباس اظن هل <سؤال> راس يا اخويا الهشام <صفح> من شفت هل <سؤال> راس يا اخويا الهشام الالموك <سؤال> الالموك اهن عليك قتلوك الالموك الالموك اهن عليك قتلوك قتلوك قتلوك عليك قتلوك قتلوه قتلوه أهل عليك قتلوه إنا خليني بميشان ولا تشيل ما أريد اسمع بشو نوح وعوهيل وعدت بالما يطفل وعليل وانت ما ترضاهر تقولهم ذليل وانت ما ترضاهر تقولهم ذليل عذروك عذروك أهن عليك قتلوك عذروك عذروك اهن عليك عليك قتلوك قتلوك قتلوك أهن عليك عليك قتلوك احضر وقتلو داع متت الرجلين واسبل هالذراع من حسين وحتجاوع حين عبس نخوها حين عبس نخوها حسين ضاح حسي صرعوك صرعوك قاهن عليك أهن عليك قتلوا قتلوا اهن عليك قتلوا قتلوا قتلوا اهن عليك قتلوك بصوت الرادود الحسيني ملى عباس السعيدي للشاعر محمد الخاجاني الهندسة الصوتية مؤيد الإسماعيل وأبو إيلي التميمي